بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه الذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرعك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه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 وَدَافْ حَمَنْ تَزَكَّ وَذَكَ رَسمْمَ رَبّهِ فَصلَلَّ بلْلتُثُِون لِحياةَ الدُّغْنَا وَالْآخِرَة خَيغُ وَهَ بَقاق إِ هذالَ ف الصّحُُ فيِيِأُول صحُ فيِي ضراهِي مَ